فَلَعَلَكَ بَاهِعٌ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ لَجَاعِلُنَّ مَا عَلَيْهَا صَعِيدَ الْجُزُوزَ أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من الآيات ما عجب إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدك رحمة ربنا آتينا من لدك أمرنا رشدا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء القوم نتخذوا من دونه آله لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم مما نفترى على الله كذبا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـئِكَ الْكَهْفِ يَا شُرْلَكُ مَرْبُكُ مِنْ رحمته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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وَأَنَّ الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بني عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين ولبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 ولا تعج أينات عنهم تريج زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فما شاءثل يؤمن وما شاءثل يكفر إن اعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إن كلمه ليشوي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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسايل يحلون فيها من أسايل وهم ذهاب ويلبسون ثيابا خضرا من سجس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سنجس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال لهم صاحبه وهو يحاوره أكثرت بالذي خلقك من تراب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 أو يصبح ماءها ظورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 ما بلغا مجتمع بينهما نسياههما فاتخذ سبيله في البحر صبا فلما جاوز قال لفتاه آتى غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 السفينة فكانت لمساكين يأملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا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 وأما الجدار فكان لغلامينيتي من في المدينة وكانت تحته كازل لهما وكان أبوهما صالح وكان أبوهما صالح فراد ربك أي بالوَع شدهما ويستخرجك الزهما رحمة من ربك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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتُونِي أُفْرِغْ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي